بوك تو أروتيس ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون تاكسي مات هي؟ في التاكسي في التاكسي كروبايا ايك تاكسي بولوا من فضلك اطلب لي تاکسی سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي استेशन पर्यंत जाण्यासाठी किती भाडे आकारणार كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار विमानतळा पर्यंत जाण्यासाठी किती भाडे आकारणार كم تكلف الى المطار كم تكلف إلى المطار कृपया सरळ पुढे चला من فضلك على طول من فضلك على طول कृपया इकडून उजवीकडे वळा من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين कृपया त्या खوبر्याकडून डावीकडे वळा من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار مي غايت اهي انا مستعجل انا مستعجل اتا مالا سواد اهي معي وقت معي وقت कृपया हलू चालवा من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه कृपया إيته ثंबा من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا कृपया خشنبر ثंबा من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظه मी लगेच परत येतो انا راجع فورا انا راجع فورا कृपया मला पावती द्या من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره माझा जवळ सुट्टे पैसे नाहीत لا يوجد معي فكه ما معي فكه ठीक आहे राहिले पैसे ठेवा तुम्ही मला ह्या पत्त्यावर घेऊन चला औसलनी इला, इला मला माझ्या हॉटेल घेऊन चला औसलनी इलाफून औसलनी الى فندقي ملا سمندر किनारावर घेऊन चला اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ